تقوا ولا تعوّنوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به. والمنخنقات والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فصق اليوم يئس الذين كفروا من عديلكم فلا تخشواهم وخشوا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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق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 أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل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 وأن قرضتم الله قرضا حسنا لا يكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخالنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميفاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوحه حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَرَائِنَ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إننا صرَّا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكرو به فنسو حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العدا وت والبغضاء إلى يوم القيامة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 كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم آبия إذ جعل فيكم آبия وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحدا من العالمين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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما دام فيها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 قال لأقُتُلَنَكَ قال إنما يتقبل الله من المُتَقِّينَ لئا بَسَطَ إلَيَّ يدَكَ لِتَقُتُلِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إلَيْكَ لِأَقُتُلَكَ إني أخافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ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 منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون يقتلوا الأرض أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم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 أعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكن بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكن بينهم بالقسط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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَأَخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاَّ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم ولكن ليبلواكم فيما اتاكم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 وما يتول لهم منكم فإنّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضي يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائره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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ خَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ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 غلّت أيديهم ولُعِنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان بل يداهم بسوطتان يُنفِق كيف يشان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 الحرب اطفى الله كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 والإنجيل وما أعزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرض لهم منهم أمم متصدعة وكثير منهم ساء أما يعملون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 وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِفُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه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 كان يأكلان الطعام، أَظْرِ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَظْرِ أَنَّا يُفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعَ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فَتَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبَ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل منكم نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام او عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم ان انتم ضربه في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا اثمان فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان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 السماء ما إذا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم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 الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن Wahyu Allah, Allah, Allah, Allah,